تذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فضنا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِ لِلنَّارَ فَقَدْ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَاطِ يغفر ربنا تروف علينا ذنوبنا ويكفرنا سيئا Rabbana ve aatina ma